ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنذلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون مَا عَلَيْهَا صَعِيبًا جُرُبًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا 129. فضربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 120. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 121. ثم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 وَإِذْ احْتَجَزْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوِئِلَكَ فِي الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ فَأُوِئِلَكَ فِي الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم 126. ويحبكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 127. وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات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 وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لا ويطلع تعالئهم لا ولنث منهم فرارا ولم يث منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال ق قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها لطعام فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَامَى لِتَطْمَئِنَّ وَلَا يُشْرًا مَا بِكُم أَحَدًا إِنَّهُمْ إن هَرٌ عَلَيْكُمْ يَجْمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذي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 تَسْتَثْفِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غدا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ إِلَّا اشاء الله والذ ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدياني ربي لا قرب منها هذا رشد ولبثوا في كهفهم 300 سنه و 109. قل الله أعلم بِمَا لبثوا 110. له غيب السماوات والأرض 111. أبصد به وأسمع 112. ما لهم من دونه من ولي ولا يركف يحكمه احد واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك كلام مبذل لكلمات ولن تجد من دونه ملتحذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداس والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وَلَا تطع من اوفل ما قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكما امره الكفار وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن افلا يكفر ان اعتذنا للظالمين ما رد احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا غاثوا بما ان 119. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 110. أولئك لهم جنات عدن فرق تاجرين تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب يحلون فيها من اساور من ذهب ويربسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون سيابا خضرا من سندس وإستبرق المتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَق الري ب ل ه م م ث ل ر ج ل ا ج ع ل ن م ا ج ن ت ة م م ا وقولها ولم تظلم منه شيئا وفجر ما خلالهما نهر وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحاوره اما اكثر منك ماله واعذ نَفَرَا ودَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَبِّ لَا أَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْ هَامٍ قَلَبَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَوْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ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 مَا قَوْلُكَ وَسَائِلُ اللهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فعسى ربي إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ ياني خيرا من جنتك فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح ضعيفا زلقا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 لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مُشفقِينَ مِنَّا فِيهِ وَيَقولُونَ يَا وَلَتَنَ مَالِه الكِتَذِن يُغادِف وَيَقولُونَ يَا وَإلَةَ ل مَالِهَكِتابَابِ لَا يُغادِ صَغرَةَ وَلَا كَذرَةً إِلَّا أَحصَاحَا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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبون لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ للناس الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا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 ما كسبوا لعجل له العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعذا واذ طال موسى فتاه لا ابرحوا حتى ابلغ مجمع البحرين او ام بيحقبا فلم ما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما ف تَخُضُّ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِمَا غَدَا أَمَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا مَصَبَا قَالَ أَرَأَيْتَ وَيْلَا إِلَاو صَخْرَتِي فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَمْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ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 119. ستبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا 110. قال إنك لن تستطيع معي صبرا 111. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا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 فَطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُرْقِيَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله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 114. فأبوا أن يضيفوهما فوجبا فيها جذارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أَلَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يكون كاهما طغيا و كفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما وامن جذار فكان لغنامين ثمين في المدينه وكانت تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما وي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 117. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما 118. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعزد وإما أن فيهم حسنا وَلَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ وَلَمْ يَفْتَسُ فَنُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ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 قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ مَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي 117. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 118. آتوني زبر الحديد 119. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا ذَلِكَ عТОًّا يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي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 لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يستخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافر 117. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 118. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِطَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذْنَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ ما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفي نزلا خالدين فيها قل لو كان البحر مذابا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مذبا قل مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك أي باب في ربه أحدا